اللهم من مهدنا في من هديت عادنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارث لنا فيما أعطيت فبما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عاليت ولا يعز من عاديك تباريك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عشمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آفرتنا التي فيها معادنا واجعل الحماس ديادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرق. وحشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تذلغنا به جنتك ومن اليقين ما تنون به علينا نصائب الدنيا ومسعنا لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث لله واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا نبلغ علنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آذنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه Yeah,